قد نهضنا للمعالي ومضى عنا الجمود ورسمناها خط للعز والنصر تعود فتقدم يا أخ الإسلام تقدم فتقدم يا أخ الإسلام قد سار الجمود ومضوا للمجد إن المجد بالعز يعود قد عزم قد عزم للنيرال والتحادنا للخطب نحن ربان ولا يلد نحن فرسان الخروق قد عزمنا للنيرال والتحادنا للخطب نحن ربان ولا يلد نحن فرسان الخروق في سبيل الله سرنا بالأمان الضحكا فقصلك ونوا بنّا من تراتي الدعاء في سبيل الله سرنا بالأمان الضحكا فقصلك ونوا غنّا من ترات ايو لا اصل اجسني حينما اضل روحي في الله الحق يا اخي يا كل الجروح ايو لا حينما اضل روحي الله يا اخي فانطلق نحو المعالي لا تبالي بالصعب فاتلي شم الجبال واستمع فصل الخطاب فانطلق نحو المعالي لا تبالي بالصعب فاتلي الجبال المستميت قصلا الخطاب.